ب س م الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين م ن آ و ا لا تقدموا بين يدي الله يدي و بين ر س و ل ه و ا ت ق و ا ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ا ت ر ف ع و ا أ ص و ا ت ك م فوق صوت ا ل ن ب ي ولا ت ج و ر و ا ل ه ب ا ل ق و ل كجهر ب ع ض ك م ل ب ع ض أن أ تحبط ع م ا ل ك م و أ ن ت م ل ا تشعرون إن ا ل ذ ي يهبون ن و أ ص ا ت ه م عند ر س و ل ا ل ل ه أولئك اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم م غ ف ر ة و أ ج ر عظيم إ ن الذين يناجونك من وراء الحجرات أ ك ث ر ه م لا يعقلون ولو أ ن ه م صبروا حتى تخرج إ ل ي ه م لكان خيرا لهم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 واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إ ل ي ك م الايمان وزينه في قلوبكم وكره إ ل ي ك م الكفر والفسوق والعصيان أولئك ك ه موسوعه ا ا ل ر ا ل ن ا ل ل ه ونعمه و ا للعلوم ه ي حكيم م الاسلاميه ا س م ن ق ت ت ل و ا ف أ ص ل ح ب ي ن ه م ا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 إ ن م ا المؤمنون إ خ و ه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين آ م ن و ا لا يسخر قوم من قوم عسى, عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء منهم عسى أ ن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أ ن ف س ك م ولا تنابزوا ب ا ل أ ل ق ا ب بئس الاسم الفسوق بعد ا ل إ ي م ا ن ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا أ ي ه ا الذين ج ت ن ب و ا ك ث ي ر ا من ا ل ظ ن إن ب ع ض ا ل ظ ن إ ث م و ل ا ت ج س س و و ا ل ا يختب ك م بعضا أيحب أ ح د ك موسوعه أن يأكل لحمة خيئ ميتا ك لحمة م ت ف ر ه ا النابلسي ل ه ل ل ع ل ي م الاسلاميه أيها ن إنا خ ق ن ك من ذكر خلقناكم وأنثى إنا ذكر موسوعه ج ل ا ل ب ا و ق ب ا ئ ل ل ت ع ا ر ف و ا إن أ ك ر م ك م عند ا ل ل ه أ ت ق ا ك م إن ا ل ل ل ه ع ي م خ ب ي ر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 والله بكل ل شيء ي ع م ي م ن و ن أن عليك أ س ل م و ا قل ل ا ت م ن و ا ع ل ي إ س ل ا م م ك ب ل ل ق ل بل لا تمن م ن ي و ن ع ل ي ك أن أ س ل م و ا قل لا ت م ي ه علي ل إ س ا موسوعه ك م بل الله ل ي ك م أن النابلسي ك م ل إ ي م ا إن كنتم ص د للعلوم ه ي الاسلاميه بصير ل